موقع رياض القرآن. يقتن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أوفسهم. قل يا الذين على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 فَيَأْكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسِي يَا حَسْرَتَا يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنتم من الساخرين او تقول لو أن الله هداني لو ان الله هداني لكنتم من المتقين